يا زين ابو <تصفيق> زهرة من الزهرا الله نفحت وعطرة الله نضحت علي يا زين ابو زين ابو <تصفيق> الفخر زينه كل الشواطئ ينتظر ركاب الموعود وتروح من عين الصور أشواقي وتعود أشواقي وتعود قاصد لزينب والوفا وياها مقصود نبغت حنيني ولهفتي من قلبي يشعود من قلبي يشعود زينب يا زينب زينب زينب نور القمر زينب والفاطمة يزهر الله الله حيدر زينب يا زينب زينب, زينب, زينب زينة بالفخر زينة زينة يا زينة بزينة زينة بالفخر زينة زهرة من الزهرات الله نفحت علو عطرا الله زينة يا زينة بزينة زينة يا نادي غير روح شوي الصبري شويه الصبري لو انطلق مشوق صدري مشوق ثانيه بيزينها بيزينها بيزينها يا زينب زينب زينب زينب مجد زاير الماضي وحاضر زناب يا زينه بزانه وانب حنيني صرت عباس صرت عباس رايح وروحي فشكلي بمستعن حساس كل همسة من روحي اطرغ الجوري والياس الجوري والياس زينب يا زينب زينب زينب ضي البصر زينب عاية من الرحمة بحلوة فتسمت انا بي زينب، زينب زينب، زينب زينب،, زينب, زينب زينب زينب زينب زينب زينب. زهرة من الزهراء نفحت علو عطره زينب يا زينب زينب زينب الفخر اريد من العمر انزل بهناك لا ينحفر قلبه حنيني على الشباك على الشباك اجري زياره حوا حس تخشع الاملاك تنهدين عيني لون تدعيني وياك تدعيني وياك انا بزي انا بزي انا بزي انا وللدهر ازاي يا ليل الشده يا زينه بزينه زينب الفخر زينه زينب